فلم يوافق إلا على اقتراح أبو جهل. إنما قال لهم إن ليت الرجل رقياً لا أراكم وقعتم عليه. قالوا هاتي يا ابن الحكم فقال لا من كل قبيلة شاباً جلداً قوياً فتياً ونعطي كل رجل منهم. فإن هذه سوء لا تؤثر إذا أراد الله عز وجل لها ألا تؤثر وقد سبق إبراهيم أخذ ابنه عشان يذبحه إسماعيل ووضع السكين على قفاه وأخذ يعز والسكين لا يقطع مع إنه جلس يعزه كم مرة ويحميه ويسل حتى ينتهي من العملية بسرعة ومع ذلك السكين لم لا لأمر الله لم يولد لها أن تقطع، فكل شيء في الله وقدر. السكين يقطع بأمر الله، الطعام يصنع بأمر الله، الماء يروي بإذن الله. كل ذلك لا يمكن أن يخرج عن قدر الله عزوجل. فإذا حتى لو شموا ورأوا مؤمناً وأخرجوا سيفهم وضربوه بهذا ضربة رجل واحد. فإن الله قادر على حمايتك فلا تؤثر هذه ولكن مع ذلك الرسول لابد أن يخطط وولابد أن يبع خطة يستطيع الخروج بها من مكة دون أن يقف في طريقه هؤلاء الناس وكان لابد من ذلك ماذا يفعل ليخرج من داره والشبان وقفين وقد أحاطوا بداره والجماعة جاءوا يصمروا معه أبو بك أبو جاهله وشلته وعطبة والوليد وشايبه وسهل وسهيل مع كتير دعماء فريشة جاءوا يسمرون مع هؤلاء الشباب حتى لا ييئسوا من طول المقام لأنهم سيظلون محاصرين البيت حتى الصباح فقد ييئسوا قد يأخذهم النوم قد حد إلى آخره أبو جهل جماعة زعماء من قريش جاءوا يصمون مع الشباب الذين سيتعاملون على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في داخل البيت أبو جهل يسخر منه ويقول للشباب الذين اجتمعوا لقتله إن محمدا يقول إنكم إذا آمنتم به واتبعتموه ستكون لكم في الآخرة جنان مثل جنان الأردن وإن كفرتم به فإن لكم نارا وقودها الناس والحجارة يتسنها ويضحطوا ومزحوا يسلوا الشباب على حتى لا يخدعهم النوم وحتى لا ينأسوا من طول المنقاة سمع الرسول ذلك في أذنه من أبي ومن أتباع أبي جان فكان لابد من وضع خطة سليم ناجحة والباقي على الله السلام فأمر عليا رضي الله عنه أن ينام مكانه الذي يلم فيه ويتسجى بجرده الحضرمي الأخضر الذي كان يتربص به صلى الله عليه وسلم لماذا حتى إذا ما نظر القوم من خصاصة الباب وجدوا إنسان نائم وفي نفس مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الحافي الذي يرتاع به فلا يشكون في أنه لا يزال في البيت. يكون ذلك. حتى يتمكن الرسول من أن يخرج ويذهب إلى أمي بقر ويأخذ أبو بكر ويذهب إلى الغار ويختبئ في وبعدين يطلع الصباح يفرجعون بأن عليا هو الذي كان مئن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج تماما ثقة في الله عز وجل أنه لن يمسى الرسول نعم تخذ هذه عز وجل على لجة سؤال الله عز وجل كانوا أهم من الله وكانوا لا هو تكبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول هو الذي فكر فيها. هذا أبقى عليًا قال له لا وهذه المدالع عندك في البيت بعد أن ما هادر وأمشي بعد ثلاثة أيام ردها إلى أصحابها وانحق بيه في المدينة مفتراتة فرق بيني واحد نعم ديك الحديثة ليلة مفتراتة في بين واحد من الثلاثة أبو بكر والرسول؟ لا أبو بكر في بيتي وعلي. <تصفيق> علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله، فإذن سيدنا علي خاف لأنه نام من صبح الصبح يتناول شونه وبيشوفينه، وتشغلة كبيرة نموت، وش قطة ولا مزاح لا، وبيشوف مش راع مسلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قام طمأنه وقال له لم يصلوا إليك بسوء فاطم سيدنا علي تماما نطمئنان بعد هذه الكلمة ونام وغط في نوم عميق حتى الصباح وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج في الكرة الإنتامة Evet. المعروف الليل ومع ذلك لم يهب فاسق. ولم تتردد في الخروج لأنه مأمور من الله وما دام مأمور من الله لا بد أن يحفظ الله. صقة كاملة فيما عند الله من الوعد بحفظه وتنفيذا لأمره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على القوم. سورة ياسين حتى بلغ قوله تعالى وجعلنا من بين أذيهم سدا ومن خلفهم سدا فأرشيناهم فهم لا يبصرون خرج وقى كل واحد سيفه جنبه ورقبة على صدره وموجة من رأسه ليمين أبو جهل الذي كان يتحدث منذ قليل زعماء مكة الذين جاءوا يسلون الشباب حتى لا يأخذهم النوم يغطون يأخذ منهم فأخذ حفنة من تراب الأرض ووضعها على رؤوسهم <تصفيق> <وضعها تصفيق> تحديا وفقة وفقة في أمر الله عز وجل هذه منتهى إهالة لهؤلاء الناس وفي نفس الوقت تدل دلالة عميرتها على مدى عمق الإيمان في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقته في وعن الله لو كان أي إنسان آفة أن قال لك بس فأي من المشبخه بأحد يصحب يرحبك ولا شيء لأني تحديه ووقف على رؤوسهم فردا فردا ووضع التراب على رؤوسهم منطلق إلى بيت أبي بكر. نعم. هذا الرسول قبل الصبح لكن وصل إلى بيت أبي بكر قبل قيوله. إيش؟ أستمعنا؟ أم <تصفيق> <هم> كنت نائما؟ <تصفيق> لا أيها الرجل المحول رحله استمع ذهبوا في وقت القيلولى كان ليستعداد وذلك في ليلة الخروج للهجرة فهنت ذهبوا إلى بيت أبي بكر لما نزل الأمر من السماء بالإذن له في الهجرة ذهب ليخبر أبو بكر أما موعد الخروج سيكون ليلة وهو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خارج من بيتي أخذ آياتهم حتى إذا ما فتح الباب وصل الآية الكريمة واجعلنا من بين أهديهم سددا ومن خلفهم سددا فناموا جميعا فأرشيناهم فهم لا نفسهم حتى إذا لم يناموا أخذت أبصارهم فلا يرون أحدا رسول الله يمر من بينهم ويضع الطراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون. وبعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى بيت أبي بكر وصاحبه أبو بكر وانطلق نحو الغار يمر بهؤلاء الفتية رجل من قريش فينقضهم إيش كنت جلسين هنا لماذا؟ قالوا ننتظر محمدا حتى إذا خرج ضربناه ضربة رجل واحد فقال لهم خيضكم الله لقد خرج محمد من بينكم ووضع على رؤوسكم الطراخ فأخذ كل واحد يضع يده على رأسه وحصل الطراخ لكن فين لابد أن محمد قد خرج لابد أنه تحدىنا هذا التحدي الخطير وكيف خرج؟ ونحن لازمنا نصمر ونمرح ونتكلم ولا ولتحادى ونتمارى الحديث حتى لا يحبنا النوم وحتى لا يأخذنا بالأعين يا. كيف حدث هذا؟ ولكن قال أحدهم انتظروا لأكتشف لكم الأمر وداهم إلى الباب ونظر فإذا علي نائم مترغط بملحات رسول الله فقال أهل إن هذا الرجل يخدم لا زال محمد نائما في فراشه وفي بيته انتظر حتى الصباح لم يسميه المهم جاء وقت الصباح الشمس ترسل حرارتها اللاسعه وجد عليا يقوم من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الرجل فقد صدقكم من أخبركم بأن محمد خرج من بين أيديه ووضع الطراب على الرزم فقد قط هذا الذي قام إنما هو علي ليس محمد عندئذ سقط في أيديهم وعاد خائفين خاسرين لم يحققوا المهمة التي خرجوا من أجلها وأخبروا سادة قريش بما حدث فضجت مكة وأرسل عيونهم يبحثون في كل مكان أين ذهب محمد ومتى خرج؟ قد رأيناه بأعين لا يدخل دارا، وأغلق عليه الباب، من أين خرج هؤلاء في الراس يخرجون من البيت من كل دار، فكيف خرج وأين بث؟ وأخضر الطائفة يتتبع الأصل، فمشى إلى فم الغار ومنقطع الأصل. قال ها هنالك وعندها جديد نرى أن الغار قد أسدل عليه ستار من نسج العنكبوت وأن حمامتي قد أمرتها فضاء سليم ما به شيء ما مسه شيء وإذا الحمام على فم الغار ولو دخل أحد لسقط هذا البيض وتكسر ولو دخل أحد للغار لتمزق هذا الستار من نسل العفور فكيف دخلوا وكيف وكيف إذا لم يدخل محمد هنا وصرفهم الله عز وجل بأوها الأسباب في الوقت الذي كانوا فيه يا لو نظر أحدهم كما قال أبو بكر رضي الله عنه تحت قدميه لرأى رسول الله وصحبه أبو بكر خاف لما شفوا موقفه عند الغار وطال احتدوا ولد الجماعه فوق قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا وماذا تكون وماذا نفعل نمحصولين جوا القار ما في لبدي نخرج منه <تصفيق> <تصفيق> ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا وهو في غاية السكر إن الله عز وجل وقال له يا أبا رق ما غمك باثنين الله سارف بما ثم قال له لا تعزن إن الله, <تصفح> الله <عالمين> <تصفح> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وبعد عرفنا أن المشركين عقدوا مؤتمرا في دار الندوة للبحث في موضوع هجرة المسلمين ومحاولة وضع حد لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عزم عليها وعزم على الخروج من مك وعرفنا أنه قد عرضت اقتراحات في هذا المؤتمر منها اقتراح بحبسه حتى يموت صلى الله عليه وسلم ومنها اقتراح آخر بأن يطرد وينفى من مكة ثم الاقتراح الثالث وهو أن يضرب ضربة واحدة من شباب من قبائل مختلفة فيضيع دمه ويهدر بين القبائل فلا تستطيع قبيلة أن ينحصر فيها الجرم ولا تستطيع بنو هاشم أن يطالبوا العرب كلهم بدم فقيدهم فيرضون بالعقل والدية فيعقلونه لهم ونزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما تآمر به القوم وأذن له في الهجرة سيعقد مؤتمر القمة الإسلام في مكة في الشهر القادم والتلفزيون يريد أن يظهر للمؤتمرين أو المجتمعين في هذا المؤتمر بأن الجامعة الإسلامية فيها جنسيات من عالم مختلف. فكل طالب عندما يأتي بملبسه الخاص الوطني بقومه ببلده سيظهر هذا في الصور التي تنشر أمام المجتمعين في المؤتمر الإسلامي في مكة وهذا هو المقصود يعني بعملية التصوير نعم قلنا إن هؤلاء المؤتمرين قرروا هذا القرار ونزل جبريل عليه السلام يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تآمر به القوم وأذن له في أن يهاجر من مكة إلى المدينة وعندئذن ذهب الرسول إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وأخبره الخبر وتحين الرسول عليه الصلاة والسلام فرصة القيلولة لأن الناس لا تمشي كثيرا في الشوارع في ذلك الوقت وبخاصة في وقت شدة الظهيرة هذه فالناس تلزم بيوتها ولا يتحركون كثيرا ولذلك اختار الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الوقت ليذهب فيه إلى بيت أبي بكر حتى لا يكون الشوارع مزدحمة بالناس ويراه الناس وهو داخل إلى بيت أبي بكر فذهب في ذلك الوقت وأخبر أبا بكر بأنه أذن له في الهجرة فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر وكان أبا بكر كما قلت لكم قبل ذلك مستعدا لمثل هذا الوقت كان قد اشترى ناقتين وأخذ يعلفهما علفا جيدا يأكلهم أكل جيد لأنهم سيقطعان رحلة طويلة من مكة إلى المدينة في هذا الوقت كانت تستغرق الرحلة ما يقرب من أحد عشر يوما أو إثنى عشر يوما فإذا كانت المسافة إثنى عشر يوم في الطريق ويختفون ويستطرون في شدة الحر ويستريحون يمشون في الليل كذا معنى ذلك أنه لا بد أن تكون الركائب التي يعدونها قوية وجيدة حتى تستطيع مواصلة السير دون أن تتعثر أو تتلكأ في الطريق لهذا اشترى أبو بكر الناقتين مبكرا وأخذ يعلفهما علفا جيدا حتى تصبح قويتين قادرتين على قطع هذه المسافة الطويلة وبالتالي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطط للخروج من مكة حتى لا يقع في أيدي هؤلاء الذين يطاردونه أو في أيدي الذين يتربصون به ويحاولون إنزال المكروه به فعرفنا أنه في البيت أمر سيدنا علي رضي الله عنه بأن ينام في المكان الذي كان ينام فيه وعمره أن يتغطى ببرده الحضرمي الأخضر اللون لماذا؟ قلنا لأن في ذلك تضليلاً للكافرين وتمويهاً عليهم حتى إذا ما نظروا من الباب ووجدوا عليا رضي الله عنه نائماً زعموا أو ظنوا أن رسول الله لا يزال في داخل البيت فلا يمشون ولا يتحركون للبحث عنه ويظلون هكذا فيكون صلى الله عليه وسلم قد أخذ صاحبه وخرج من مكة واختبأ في الغار من غير أن يشعر به ما أحد لهذا أمر سيدنا علي أن يبيت في مكانه وأن يتغطى ببرده حتى إذا ما ساورهم الشك ونظروا من الباب يجدون شخصا نائما فلا يتحركون ولا يتركون البيت ويظلون على حصارهم له وفي تلك الفترة يكون صلى الله عليه وسلم قد قطع هذه المسافة ومشى من مكة إلى الغار واختبأ فيه هو وصحب ولم يفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطط للمرحلة بعد مرحلة دخولهم الغار، يعني هو استطاع أن يخدع المشركين وأن يبيت علي مكانه حتى يظل المرابطين أمام البيت ويتمكن من الخروج طيب فماذا بعد أن يصل إلى الغار ويدخل الغار لابد من عملية تخطيط أيضا ودراسة للموضوع حتى لا يحتاجان إلى أمر مما يهمهما وهما في الغار رسول الله وابو بكر رضي الله عنه لابد لهما من طعام لأنهما سيمكثان على الأقل ثلاثة أيام لابد لهما من شراب لابد لهما من أن يعرف أخبار القوم الذين يتحدثون به ماذا يقولون عن خروجهما عن اختفائهما وماذا يدبرون لهما وماذا يعدون من الأمر إذا هم عثروا عليهما كل ذلك لابد أن يكون عنده خبر وهناك أمر آخر من يأتيه بالطعام والشراب ستؤثر أقدامه في الأرض فإذا جاء القائف لابد أن يعرف أن في هذا المكان يتردد أناس فيثير الشك فقد يقتحمون الغار وعندئذ يقع المحظور فماذا يفعل؟ لابد أن يخطط لكل هذه الأمور ولا بد أن يدرسها دراسة كاملة بحيث تصبح هذه المعالم كلها مكتملة ولم ينقصهم منها شيء أما من جهة الطعام والشراب فقد وكل بذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أسماء أخت السيدة عائشة بنت سيدنا أبو بكر هي التي تولت حمل الطعام والشراب إليهما وهما في الغار كانت إذا نام أهل مكة تحمل الطعام والشراب وتذهب به إلى الغار فتقدمه لهما وشيء آخر ثلاثة أيام التي قضيها في الغار كان أبو بكر أيضا قد أمر مولاه عامر ابن فهيرة بأن يأتيهما في الغار عامر ابن فهيرة بأن يأتيهما في الغار ومعه منائح سيدنا أبو بكر الغنم التي يرعاها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يأخذها معه وهو رايح الغاف ليه قد يحتاجون إلى اللبن فيحلب لهما فيشربان قد يحتاجان إلى ذبح شيء منها فيذبحان ويعدان طعاما ويأكلان ثم هناك أمر آخر هذه الغنم إذا سارت إلى الغار وعادت من عند الغار إلى مكة ستدعس على أقدام أسماء رضي الله عنها فلا يظهر لها أثر حتى إذا جاء القائف لا يستطيع أن يجد أثر لمشي آدمي فلا يعرف من يأتي إلى هنا ويضل للقائف ولا يصل إلى الغار المطلوب وهناك أمر آخر وهو أمر الأخبار أخبار قريش أخبار أهل مكة وقع اختفاء الرسول عليه الصلاة والسلام عن أعينهم ماذا حدث في نفوسهم بسببه وعلى ما عزموا وأي شيء يدبرون إذا هم وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استطاعوا أن يغفرو به كلا بد من أن يعرف كل هذه الأخبار ليخططوا لبقية الرحلة على ضوئها، فأمر رسول الله عبد الله بن أبي بكر أن يجلس في مجالس القوم في النهار فيستمع أخبارهم. حتى إذا جاء الليل جاءهم بعد أن ينام أهل مكة يأتيهم ويحدثهم بما كان يتحدث به القوم في نهارهم فأصبح عندنا الطعام والشراب مؤمن بواسطة السيدة أسماء أخبر أهل مكة مؤمنة أيضا بواسطة عبد الله ابن أبي بكر إخفاء معالم أقدام أسماء وعبد الله في ذهابهم وعودتهم من الغار تأمنت بمجيء عامر بن فهيرة بالغنم فتدعس على أقدامهم فتزيل هذه الآثار فلا يبقى أثر يعرفه القائف بأن هذا قدم فلان أو قدم فلانة وأنهما كان يصلان في هذا المكان ليقصدان الغار وتم هذا التخطيط بدقة ومضت الأيام الثلاثة والرسول وصاحبه في الغار وهم أن يمشي من الغار وقد سكن الطلب وهدأت الأحوال أهل مكة بعد ثلاث أيام بحث متواصل تعبوا قالوا خلاص ما نحن وجدين نجلس ماذا نفعل حددوا جائزة مقدارها مئة ناقة لمن يأتي بمحمد او بصاحبه حيا او ميتا اللي يعرف جبليل محمد من اي مكان كان سواء جابوا حي او جابوا ميت سنعطيه مئة ناقة وكذلك من يأتي بابي بكر هذه الجائزة في الواقع جائزة مغرية يعني مئة ناقى من كان يملكها في مكة إلا الزعماء والرؤساء والزعماء والرؤساء مش مستعدين يخرجوا يركبوا ويدوروا عشان يعصروا على محمد وصاحبه وإنما من الذي يطمع في ذلك صعاليك الناس وعمتهم هم الذين يطمعون في الحصول على هذه الجائزة وتغريهم مثل هذه الجائزة في أنهم يجدون البحث ولا يقعدون حتى يرجعوا بمحمد وصاحبه وأشيع خبر هذه الجائزة في مكة فتأهب ناس للخروج للبحث عن رسول الله وصاحبه وعندئذ هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالخروج من الغار المسافة الوقت المحدد انتهى عبد الله بن أريقة الدليل وعدوه بعد ثلاثة أيام يأتيهما بالناقتين عند الغار فلو تأخر قد يأتي عبد الله ولا يخرجان إليه فيقابله وحده فيكتش في السر ولا يعلم إليهما في